السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربوه إلى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى, آل وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروه العربة الوسقة. نسال الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه بي. لا نتكلم عن عوارض الاهليه او موانع الاهليه وتكلمنا عن قضيه الخطا ثم دلسنا منها إلى الاكراه وكنت اريد ان اكرر عليك قضيه الخطا في الاجتهاد عشان ااتي لك بنفس نص كلام الجوي في الورقات لاني يعني ذكرته في في اللقاء قبل ذكرته بشكل مستمر بشكل سريع فعايز اذكره الان من نصي ذكرته محفوظا فعايز اذكره بنص ليه لأن اولا قلنا كل حاجه هنقولها لازم نقول هي فين وتعرف دليلها ومكانها في كتب اهل العلم عشان لا تستغرب لأنك لابد حتى الثلاثة غريب هذه الأحكام خلي بالك فعشان لا تستغرب نفسك تعرف ان ده كلام السلف وأن ما عليه الآن العمل الآن على غير كلام السلف وعلى غير عمل السلف وهي فتنة كبيرة الذي تخذ بالك من ده وتوقن به فمما يجعلك توقن به كما يقول الشاطبي رحمه الله العلم انك تعرف المسألة إن فين وكيف قال السلف وعمل كان شكله ايه فحكلمنا عن قضية من الخطأ خطائن خطأ في الاستهاد وهذا الخطأ مقبول في الفروع أما الوصول فلا، وصول الدين فلاء وقلنا ان الخطأ الثاني هو اللي ينفصل عقله ده يخدمنا في كلام ابن القيم رحمه الله قلنا ليه لاني مفيش بالنسبة للمكتهد لا يجتهد المكتهد في شيء قطعي ليه لان الشيء القطعي واضح ده يبذل مجهود عشان يطلع بالنتيجه ابذله في ايه لما يقول قال الله عز وجل واقيموا الصلاه خلاص يبقى امر بالصلاه هذا امر بسيط خالص زي ما بيقول الزركشي رحمه الله انه لا يمكن ان يقاء ان يقول انسان انه يجهل او لا يفهم قول الله عز وجل فعلا انه لا اله الا الله بسيطه جدا العرب قاصد قريش زمان لما سمعوا التوحيد قالوا جعل الالهه اله واحده ان هذا شيء عجب فهم ان لا اله الا الله معناها حصر الالهه حصر العباده حصر التشريع حصر الا هو عند الله عز وجل بس بسيطه فلذلك جاءت هذه الأمور وذكرت ليك قبل كده كلام الشاطبي رحمه الله لما كلمنا عن الفرق التفريق تفريق السلف بين المسائل الضروريه والخفيه انه قال ان الشريعه اصلا عامه تخاطب الكل ولذلك جاءت ايه والشريعة أمية اميه اميه تحتاج الى الات خارجيه عشان تفهم الشريعه لا هي الشريعه كليات الشريعة معلومة للكل العام بيفهمها والعالم بيفهمها صح العالم بياخد فوائد اكتر ان في ذلك لايات للمتوسمين بالعلماء طلعوا ايات وبعد كده قال ان في ذلك لايه جديده العامه ممكن يفهم القدر الواجب فقط العالم يفهم اكتر من ذلك لكن المؤمن القدر الذي المطلوب في الايه يعمم على الناس هو لا يفهموا الجميع كفهم واحد قلنا ان الاجتهاد لا يكون الا فيما يسمى بالفقه والفقه الذي طريق الاجتهاد ليه بيكتب. لانه محتمل, محتمل. خلي بالك انا عايزك ما تنساش الصريح والمحتمل الصريح والمحتمل يطلع منه الظاهر والخفي خلي بالك من التقسيمه دي لانه محتمل, محتمل. انما الاجتهاد في القطعيات ما ينفعش اجتهاد ينفع. ينفع. في القطعات ابطالها كفر زي ما قلت لك امبارح كده يبقى ما تقوليش ده مجتهد دي نصيب لا لا لا اذا اخطا هنا ما بقاش نصيب وده كان كلام الشوكاني رحمه الله وكلام غيره هنا بيقول الجوي في الورقات رحمه الله بيقول والفقه الذي هو الجزء الثاني طبعا هو بيكلم عن الفقه ورسول الفقه فقال نص اصول ونص تاني جد الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم, الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقوها الاجتهاد قال الامام جلال الدين المحلي رحمه الله كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وان الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صيام رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي قال لي بالك مش فرضية الزكاة لا ده فرع من الزكاة إنها واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح الجلال المحلي بيضرب لك أمثلة من العلوم اللي فريقوها الاجتهاد اسمع بقى الحاسية اللي على الشرح اللي هي الإمام الدمياطي رحمه الله بقى قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد قال ان, إن, إن الامور اللي ذكرها الامام المحلي هي من المسائل اللي فيها ضمنة فيها احتمال فبيختلف فئة الهل قال بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد هو ايه اللي, ما اللي طريقه مش الاجتهاد بقى القطعيات قال ايه بقى قال كالعلم بأن الصلوات الخمس واجدة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية اسمع بقى دي كويس ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن يبقى الفقه الذي هو الفقه اللي في الخلاف من اهل العلم في ان العالم يكون فيه المجتهد فيه اه الذي الذي استهده اخطأ يؤثر الذي سبيله الاجتهاد ان انا في علم قال لك ما تستهدت فيه ليه مش محتاج زي ما قلنا اللقاء اللي فهد فالذي يخفر في الاستهاد فيه ده بقى ايه ده بقى يبقى مقدور على ذلك ولذلك هم يقولوا هنا بقى كل مستهد مفيد ده فين ده اختلف العلماء في الفروع قال كل واحد ليه رأيي في المسألة الظاهر ان لا المساله هي عباره عن رايين الصح صح والخطأ خطأ خلاص يبقى مش كل مجتهد مصيب ولا حاجة خلاص بس دخلت في المسائل الفرعيه من الاشاعره بقى لما جئنا في مسائل الاصول قال ايه بقى قال لك قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز ما تقولش كده مش كل مجتهد مصيب ولا حاجة قال لي بقى قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والمرتدين لما انت انا جا اقول لك دلوقتي انت دخلت البرلمان ده انت بتبذل الشرع انت بتجيب قوانين قوانين تحطها عندك قلت قبل كده اللي قاله جمال حشمت لما طلع قالوا له طب انت لو ما لقيتش يعني في الشريعه حاجه آآ آآ آآ قانون تحكم بيه ولا حاجة قال لهم بتجيب من قانون الدنمارك هو انت اولا اولا علمك بالشريعة انك متصور ان فيها حاجة فاتيتها يعني ينمر اثنين بقى انت معتقد ان الشريعة بيشرك بينها وبين غيره لكن لما قابلنا وقلنا ان, ان المادة دي صحيحة ودونها الرقاب معاني دي مادة شرك اصد ودونها الرقاب وبقيتش دونها الرقاب برضو ولا حاجة اللي هي الشريعة هي ال يعني ما ما ما مسرك اساسي ولا نطب اساسي ولا مشرك اساسي من الايه؟ من ال التشريع لكن ايه بقى لكن في غير لا, لا يصح مع الشرع ما فيش مع كده ولذلك لما نيجي بس نتكلم ان شاء الله على مساله الحكم وغيره حول لك كلام ان الصطفي رحمه الله قال حكموا عقولهم على الشرع فصار الشرع لا يكون إلا بالعقل تحت مظله العقل والعقل والشرع من ينفعش يبقى الشرع يقول حكما وان الله يأمر والله عز وجل إذا قضى امرا اطاع عبيده إنما لما يأخذ الله عز ذو الأمر أقوله دار استنى يا رب لما شوف عقلي قبل ولا لا يبقى بقى عقلي هو اللي يأمر مش ربنا ولذلك لما قال بعض أهل العلم قال قرأ بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصلاة في جماعة في الصف الأول أربعين يوما أوتي الحكمة فأمر رحل الشيخ وقال له يا شيخنا أنا أدركت الصلاة أربعين يوم في الصف الأول وملئتش لفتي حصل لي حكمة ولا حاجة قال لأنك أخلصت للحكمة ولم تخرج لله كيف كيف يدخل دقائق التوحيد في المسائل دي ده دي مسألة تربوية قد تشكل على الانسان وتبقى يعني ايه اه يحض عليها وخلي بالك ودي مسائل تصور بقى لما لما يشكل الدين كله بالطريقة دي انه انه يحكم عقله طبعا ده كان بيحكم عقله وبيقولك انه بيحكم عقله عارف الفطرة ده بيحكم العقول الكفرة كيف بقى بيحكم عقول عجائز اوروبا وزبالات عقولهم الناس لتعبض الأصنام وبتعبض القليل جابهم هنا وقالوا وقال حط لي قانون وهنا يمس على القانون بتاعك ومن أيام محمد علي بقى وعبد الحميد الأول وحنسكر الكلام ده إن شاء الله في تاريخ هذه المصيبة السوداء لكن شفت قال إيه؟ ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الوصول مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصوبي أهل الضلالة اه من النصارى والمزيز والكفار والحجيز يبقى إذا لو قلت لي أن كل مجتهد مصيب هقول لك خلاص مش اذا كان كل مجتهد مصيب يبقى النصارى مصيبين برضه وهذا بيه لا يقول به مسلم تصويب دين النصارى وتصويب دين النصارى كفر بالإسلام لان قلنا ان الكفر بالطاغوت هو الكفر بكل دين بخلاف دين الاسلام يبقى شايف قال لا الله ما بده تكون كده ما ايه الموضوع انا هقول لك على ذمك اهو انت انت بتقول كل واحد مجتهد ما هو مجتهد ده فاكر جابه من عنده يعني وبرضو بذل مجهود كده وفي كفر ده الكفاره اللي بيعرضوا الصنم بذلوا مجهود برضه لكن اجتهادهم كان غير مقبول ابتداء ولذلك يقول الدمياطي رحمه الله ولو جاز الاجتهاد في ال ولو جاز الاجتهاد فيها اي في المسائل الاصوليه يقول بيقول لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل الفروعيه اللي مسائل كل الاستاذ مصيب اللي عليها شرع في بيان عدم الاجتهاد في المسائل الأصولية لأنها اعتقاديه ولو جاز الاجتهاد فيها لادى إلى تصويب من اخطا من الملل قول النصارى بالصليب والمجوس بالظلمة والنور لخلق العالم والكافرين المخالفين في التوحيد وبعثته عليه الصلاة والسلام والملحدين القائلين بعدم خلق الافعال وهذا باطل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا شفت الالزام ده عرفت ليه بقى يبقى مفيش حد يقول لي انا اجتهدت والله وتعبت قوي قوي قوي فقلت قلت لك ان في كده ايه شكل مشاكل زين حلال ولا ده او حتى يقول لي بالله يقول لي بال بالبالاجاب يعني قلت اجتهدت قوي تعبت جدا لحد ما قلت لك ان الزنا حرام قلت له تمام مش... يعني مش عايز الموضوع يعني كيمياء وربنا ص واضح على حرمه الزنا وخلاص نص واضح يعني شايف ازاي واخد بالك من الكلام ذا؟ يبقى ده لي... لا يجوز اللي عرفت بقى المساله يبقى المسألة فيها الخطأ في الاجتهاد ليس كله مجبور محدش يقول لي كل المجتهد المخطئ له اجر والمصيب له اجر لا تيجي عند الاصول والقطعات توقف الاجاد لا ما له في اصول الدين ولا مجاله له في القطعيات الشرعيه خلاص يبقى ده الخطا الخطا الثاني تكلمنا عليه امبارح اللي هو الخطا اللي هو الزجول زوال العقل بقى وقلنا ان في خطا في الاجتهاد لازم تعرف الفرق بين الاثنين طيب بقى احنا عايزين نتكلم النهارده على العارض الاخر وهو الاكرام انا طبعا بعرف لك الكلام ده ليه بقى عشان احنا هنيجي بعد كده نقول هو ده ينفع ولا ما ينفع قلنا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح قال ايه قال عن الإكراه هو إلزام الغير ما لا يريد. شوفوا إخوة الإكراه هو انعدام الإرادة انعدام الإرادة ومنهما يكون فيه بعض بقاء الإرادة خلي بالك من الاتنين دون الإثنوي رحمه الله في قواعده بيقول انعدام الإرادة كأن يوقفوه على شاهد ويقالوا قل كذا والا القيد واحد طلع بيه في الدور العاشر وقف على طول السطح كده قال له تقول كلمة كفر يا حضره دلوقتي خلاص ما عندوش اي اراده ومربطه وخلاص ما فيش عنده اي اراده لو خبطه واحده هيلاقي نفسه يقع فذا عدم ارادته قال الانعدام هنا يا خلي بالك عشان مساله عقديه الانعدام هنا مش معناه انه ما بقاش عنده اراده خالص لا شوف بقى كيف الاسلام وحسنة الايام ابن تيمية رحمه الله بيقول ايه فيما نقل عنه ابن تيمية رحمه الله في قضية الاكراف بيقول ان ابن تيمية رحمه الله بيقول, إيه؟ بيقول ليس انعدام الارادة يعني محو الارادة انعدام مدينش موجودة خالص وانما ضعفت الارادة جدا ازاء ارادة المكره الرجل لما جابه ربطه صيده وعمله وبعدين حطه في هذا اللي بقى أنا عندي إرادة بس ضعيف جدا قصاد ايه إرادة الراجل الثاني ده لما الفشين عندهم إرادة بالكلية لكن حصل إرادة بضاعشر بقى رأيش دول كبر عارف كده زي يقول له الهندسيون يقول لك النقطة لا أب عادلة يعني الحياة لا أب بس فبت أبعدوها لتوس ضعيف أو ليلة أو أو خالص كذا بس زي يقول لك إيه لا أب عادلة لا أب عادل الإقرار تبي تأمل بعضهم الإرادة خالص وقد يبقى فيه شيء من الإرادة الإقرار الذي تنادى فيه هذه الإرادة بيسمى إقرار ملج أو الإقرار المتفق عليه كلي بالك إقرار ملج أو الإقرار المتف الإقرار المتفق عليه بعضهم بعبر عليه كذا ولا جاي إقرار من المتفق عليها أو يقال الإكراه الكامل الذي ضده الناقص المهم دي يجي ألفاظ بالإكراه الذي يبيح الشرك قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تخلي بالك من النص ده من كفر بالله من عموه عمه عموم. عارفين من منسجر العموم؟ وبعدين جيب عجاز استثناء. يفيد ايه؟ يفيد الحصر جدا. يبقى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من الا يبقى ما فيش الله هو اللي بعد يقوم جبت الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان خلاص؟, خلاص؟ وانا اقول لك بعد كده اعمال هذه العوارض زي ما قلنا هنشوف العوارض اللي يقبل اللي مقبلش عاجيين اهو؟ بس انا بصرح لك العوارض الاول يبقى إلا من أكرر وقلبه مطمئن بالايمان يبقى إذن هذه الآية بينتلي كده إنه يباع رخصة من الله فضل من الله إنه إذا أكرر عمل ايه يقوم إيه يقول كلمة الكفر خلاص كده وذلك في جميع الأشياء أنا أقول لك كلام ده خلي بالك منها كل شيء زي ما ذكرت لك بالامس كلام الإمام أبو بكر العربي إنه قال لي قال لي إن الله عز وجل لما شرع أقول لك, أقول لك نص كلام الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله بيقول في أحكام القرآن لما سمح الله تبارك وتعالى بالكفر عند الإكراه وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعه فإذا وقع الإكراه لم يآخذ به قلنا هنا ان دول مش قسمين في بعض الناس فيهم يومهم كده وخلي بالك زي ما قلت لك ان طريقه اهل السنه بين الغلو وبين الافراط والتفريط يعني لا تروح تقول بوصول او الجهنية يقول لك الراجل عمل الشرك هو مسلم برضه وما تجيش على نحو الاخر تقول بوصول الخوارج انك تكفر المسائل الخطيه وتكفر بالمعاصي خلي بالك من هنا دول مش قسمين هو قسم قسم واحد جوه الواحد التسعين ده اسمه قسم وقسم مش قسم وقسم ثاني لوحده قسم وقسم يعني العلماء لقوا ان الله عز وجل في الكفر قال يبقى ما دون ذلك باين في العذار باختصار كده فهم؟ يبقى الاكراه سائل في كل شيء عشان كده ابن راجب رحمه الله قال وذلك في سائل العقود والفسوخ يعني ما تقولش العقود والفسوخ ليها اكراه معين لا الاكراه في لا مفيش كده في فكره ينفع فين زي ما قلت هنعرض عليه المسألة ابطل علة الحكم رفع علة الحكم بتاع المسألة هيبقى اتفى عله الحكم سواء جت هنا او جت في غيرها لان الاكرام زي ما هقول لك بعد كده انه بينفع في امر وامر ده ممكن ينفع في امر كبير جدا جدا يقول لك انت مكره خلاص اعمله وامر اقل منه ما ينفعش زي ما قلنا في قضيه القتل واحد بيتحط صفه على ان تقول له كل كلمة تقول فيها ماي يقول له لا مفيش حاجة خالص يقوم حاطة الصفحة على ابتك برضه يقول له ايه تلل قدامك بان له لا بتقتلوه يقول لك ليه ده بصلا دي اوامر وانت عارف اوامر مفيش اوامر ليه بقى لان نفسه مشغله منه لا طاعة لمخلوق في محسات الخالق لما يقول لك يقتله وقول له لا مش اغلى قلوة ان ادى الى خفل قلوة ان ادى الى خفل ايه مسألة متفقة خلي بالك من مسألة طيب يبقى اذا الاكراه الزام الغير وزي ما قلت لك امبارح كلمه الغير دي معناها ايه, معناها إيه؟ عشان الاكراه ده العارض الوحيد اللي بيجي من, من خارجك كل العوارض المكتسبه منك اعرضت فتجاهلت او قصر عقلك فلم تفكر خلاص, خلاص. آآ آآ آآ عندك نمت انت اللي نمت اخطات انت اللي اخطات اجتهدت وغلطت انت اللي غلطت انما الاكراه يجي واحد من بره يقول لك غصب عنك تعمل كذا بعيد عنك واحد غيرك طيب يقول سيخ الإسلام المتامية رحمه الله طبعا احنا ولنا الشروط اللي وضعها الحفظ بن حضر بالأمسح عدة تاني قال سلوطه أربعة قال رحمه الله أن يكون مما ما هدد به ثوريا فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا أو قتلتك غدا لا يعد مكرها وانا عاديك تحفظ الحاجات دي عشان لما انطبقها على الواقع هتقول لي انت انا كنت خايف لح سنعمل اقول لك ده ماله اللي, اللي محدد لحد هددني لي ولا حد قال لي عليه حاج عشان ما تقولش احنا كنا مكرهين لكمان يا ريت اتقال احنا كنا مكرهين كيف احنا متصرين وانا لك بعد كده الفرق ده ان شاء الله واستقوى لا يعد مكرهن واستثني من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العادة بانه لا يتخلق وان يكون المكره عاجزا عن الفرار ولو بالدفع <تصفيق> يعني زقه يجري يهرب يعمل يكون عاجز عن ده لو مش عاجز يبقى مش مكره ليه اقوله وده اللي هنبينه في قضيه ايه بقى يصلحنا والله مكرهين وتعبانين وقال لي مش قادرين نعمل حاجه مش لي كل العدد ده مش قادر ليه ما يجتمعوا ويعمل وزي ما هنيجي ان شاء الله بعد كده لما نتكلم في قضيه الجهاد والخلافه وكذا ابين لك ان المساله دي اللي انت مطالب طيب. طيب. طيب وان يكون الاكراه من قادر على تنفيذ ما توعد به وان يغلب على ظنه انه إن, ان امتنع عن فعل ما امر به اوقع به التهديد خلاص دي شروط خليها في حبك كده عندك لحد ما نيجي ان شاء الله نتكلم عليها بعدك طيب الاكراه المتفق عليه ده يا اخوه او الاكراه اللي هو يديه يمنع عله الحكم بالكفر لو بقى الإكراح بقى في في الشرك الأكبر بقى اللي يمنع علة الشرك اللي يكفر صاحبها شعنا قولنا وبيمنع العلة بيطلع العلة بيطلعها ما هو هذا الإكراح اسمع الكلام دوت من شيخ الإسلام البيتامية رحمه الله في الفتاة وبيقول إيه بيقول تأملت المذاهب فوجدت الإكراح يختلف باختلاف الأمر المكره عليها فليس الإكراح المعتبر في الكفر كالإكراح المعتبر في الهبة ونحوها فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع على أن المرأة المتزوجة إذا وهبت زوجها صداقها جاز لها ذلك الجاز لها أن ترجع في الهبة إلا إذا خافت أن يطلقها او أن يسيء عشرتها وفي رواية أخرى لأنه أكرهها فجعل خوف الطلاق وسوء العشرة اكراها ومثل هذا لا يكون اكراها على الكفر وقد نص على أن الإكراه لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو, أو, أو, أو حرق أو نحو ولا يكون الكلام اكراها فلا يكون أو لا يكون الكلام إكراها يبقى اذا الاكراه تعارض بيدخل على بعض الامور يرفع عله الحكم زي ما قلنا فيبيحهم ويدخل على بعض الامور ما يقدرش يعمل معاها حاجه يبقى لازم عشان كده اقول نجيب ونعرض عليها الاكراه طب الاكراه اللي نص عليه اهل العلم زي ما انت عملت الكفر الاكراه عليه ازاي ديرو فالاكراه اللي عليه العلم في في الكفر إيه هو المتفق عليه الاكراه الكامل الكامل اللي مش ناقص ايه هو الاكراه الكامل ده بقى اسمع بقى كلام اهل العلم في كلمه في مساله على الاكراه الكامل يقول علاء الدين الخازن في تفسيره قال العلماء يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز معه أن يتلفظ بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل ومثل التحريق بالنار والإلامات القوية قال خباب رضي الله عنه لقد اوقدوا لي نارا ما اطفاها إلا ودك وفاطر رضي الله عنه بيقول أنه يجيس سورة قيل لابن عباس رضي الله عنهما عنه عنه أكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعونا حتى يقول الكفر قال نعم والله كان أحدهم لا يستطيع أن يجي فضل يجوعوا يجوعوا لحد الوقت ان قام يقعد كده يوم واحد ما يقدرش فيقول له كلمة كلمه تكفى يقولها عنده يبقى عندنا الضرب الشديد التهديد الأكيد بالقتل الضرب الذي يخشى معه أن يذهب عضو من أعضائه كما نص على ذلك ابن مجاهد الحنفي ونص على ذلك ابن حجر العصبانيه الفتح وغيره ده يا اخوة الاتراه اللي يخليك تأمل الكفر طبعا احنا قلنا قبل كده نتفق العلماء على يقوله لو اخذ العزيمة ومعاملت الكفر انه افضل لا حد من يقدر انه افضل لكن اذا شد الرصة يبقى يقوله كثورة دي هي اللي تخليك تترخص يبقى فيه ضرب شديد يبقى فيه تهديد اكيد بالقتل يبقى فيه حرص بالنار يبقى فيه تجويع شديد يبقى فيه سجن طويل يبقى فيه مال كثير ده الحاجات دي هي اللي ايه التي تجعل الانسان يجوز له ان يقول كلمه الكفر عايزك تحفظها كويس وتاخد بالك كويس قوي وتاخد بالك كويس قوي من الكلام ده هنحتاجه بعد كده لما لما نبني على التعريف ده نقول الواقع بتاعنا ده كان اكراه يا اخوه ولا كان ايه بالظبط طيب عندنا نقطتين النقطه الاولى الفرق بين الاضطرار والاكراه كده احنا عمدها الاطرار يبيح الكفر اه طيب الفرق بين الاطرار والاطرار ايه بقى يا اخواننا الاطرار انما يكون انما يبيح شيئا من محرم فيكون لك مباح يكون لك جائز زي من اكرها اه ان يأكل بعض الميسر من شدة المخمص ده جدا جدا فخلاص حموش مبوع هو في صحراء وبتاع لقى معزه ميت. ميت حتى انفاهت راح قاطع منها حته واكلها على ما انا يقولوا قطع حته على قدك بس وبعضهم كمان بيقول كلها ميت زي ما كل الشربيني في الاقناع ايه الغرض ذلك يعني المهم ان هو ايه الحته اللي كالحا دي بقى بالنسبه له ايه بقى بالنسبه له له ذلك ان هو يأكل القطعه دي حل له ذلك معنى طبعا احنا بنروح نسيل عنها لكن سيلا بس لتفوع ستنيني نحط القصل في كده ان يحل جزء من هذا المحرم اما الكفر فلا يبيحه الا الاكراه دي بقى الكفر حته منه زي كله يعني واحد سجد لصنم سجدة وواحد سجد لصنم الف سجدة الاثنين كفر؟ كل الموضوع ان ده عمل حاجة غليظة كبيرة شوية، وده عمل حاجة اقل منه لكن الاثنين كفر؟ كفروا لاتنين والاكتاني ده اللي سجد الف سجدة اول سجدة سجدها سجد للصنم كفر عشان كده ما تقولليش لما نيجي بس نتكلم عن الديمقراطية ما تقولليش اصل احنا عندنا بعض برضه ما احنا عندنا بعض القوانين والبعض الثاني لا مفيش كده الشرط ده هو حاجة واحدة لا يبقى كله يا يبقى بعض هذا مؤسس بعض شرط مؤسس ولذلك الله عز وجل في حديثه واحدة بس لما لما لما جاء الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقالوا ان سته تردد من فوق الجبل ان كنتم قالوا لا انما قالوا لو انكم زبحتم الشاك كنتم تاكلونها قالوا نعم مذكان فقالوا لهم الشبه بقى قالوا اتاكلون ما ما ذبحتم بايديكم ولا تأكلوا ما زبحاه الله بشراشير الذهب يقصد يعني ان هي لما تردد تردد بايه تردد بال بالل... تردد فوق الجبل بقدر الله ولا لا كل قدر قال ابن عباس ورفع كيادك الى خدك بقدر فكل بقدر واحنا ذكرنا كلام ده في تفسير القضاء والقدر بشكل مستفيض نراجعها امش الشهيد ايه هو بقى انه لما قلوه لهم كده بقى دي اشكالة نزل, نزل قول الله عز وجل ايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه ولا فكر وان الشياطين ليحون الى اوليائهم لجادلوكم ها وان اطعتموهم انكم مشركون يبقى لو عملت تسعة وتسعين في المية كل امر لله عز وجل امر واحد بدلته امر واحد بس بدلته انكم مشركون عشان تعرف مدى الفاجعه اللي اللي تهاوى الناس فيها في هذه الاونه ده كمان بعد ما اشرح لك بقى قضيه الديمقراطيه شكلها ايه تعرف ان ياسر راعي الاداره العلمانيه زي ما يبقى الاستقرار جو بعشان انما انما الشرك كله محر جزء منه الكفر وكله منه ما يذبحوش الا الاكراه ولذلك يغاجر اهل العلم في الفتاوى بين ال ال ما كان فيه ضروره في للمحرم فنقول احنا مضطرين وما بين ما كان فيه شر يقال احنا مكرهين شوف هنا بقى مثلا انا هقول لك يعني ده كان مثال واحد بس الامثله دي متكرره ارجع كده في في كتب اهل العلم في قضيه الرده وغيره شوف هقول ايه في في التفريق بين الايه بين الضرر وبين الـ وبين الـ وبين, وبين, وبين, وبين الشر قال ابن نجيم الحنفي وده كلام السيوطي في الاشبه والنظائر وكلام ابن نجيم في الاشبه والنظائر ايضا وكلام الشاقبي في الموافقات بيقولوا ايه جميعا بيقولوا فان الضرر يزال فان الضرر لا يزال بضرر مثله او اعلى منه فلا بد ان يكون ضر والمحظور أدنى من ضر الضرورة، مثل تناول جرعة خمر للغصة، للغصة المهلكة، او التلفظ بكلمة الكفر مع انشراح الصدر بالإيمان، للإكراه بخطر جسيم بالنفس او بمصلحة ضرورية كالعقل والمال. كاتبالك من الكلام ده؟ يبقى لما يجي اتكلمك في قضية اكل ميتة او شرب الخامرة وبتاعه يجعله للضرورة لما يجي اتكلمك في الكفر يجعله للإيه؟ للإكرار وده نفس نفس العلم ان شاء الله بيزي لازل نرجع لهذه المسألة مرة أخرى بس لما نيجي عند الشبهة ان النهاردة بينا نقول هو زي اكل ميتة وهو ضرورة معلش الدكتور ده أنا فيش اكل ميتة لا. ضرورة لا. انا فيش كده المصطلح الصحيح هو ايه؟ ان يقال انه للاكراه عشان اقدر احط اسباب الاكراه واللي احنا قلناه احنا قلناه دلوقتي خدت بالكم يا اخوات يبقى خلي بالك كويس اوي من المساله ديت يبقى احنا عندنا كمان عارض الاكراه ان شاء الله عز وجل نتكلم بقى في عارض ال في عارض الجهل اللي هو كل بقى ما اتكلم حد ولا في جاهل حد ما جاهل الدنيا كلها هل الجاهل ده كل شيء بينفع معايا ولا بينفعش وهل هو يجدي في كل المسائل ولا في المحرمات بس ولا في الشراء بس في الظاهر بس ولا في الخفي بس إن شاء الله عز وسلم نتكلم عنه لما نأتي للقاء الآتي أسأل الله عز وجل أن يتعلن وياكم ممن إذا دعي بذر وعقل مدفعهم في هذا لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم بي ولكم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته